بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذرا فالحاملات وطرا فالجاريات أسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إن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 112. إن المتقين في جنات وعيون 113. آخرين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنون 114. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون 115. يستغفرون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 فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربوا إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفا قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها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 ذُمَّةَ الْمُؤْمِنِينَ وَرَبُّكَ لَمُسْرِفِينَ مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ قَلِيلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ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 فَتَرُونَ اللَّهَ إِنِّي لَكُم مِنْهُ نَبِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجَاعَلُ مَعَ اللَّهِ إلَهًا أَخْرَجُ إِنِّي لَكُم مِنْهُ نَبِيرٌ مُبِينٌ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ بِنِّ قَبْلِهِم مِّ الرَّسُولٍ إلَّا قَالُوا سَاعِل